أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مصاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمن اتتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوي أقل من ما تذكرون وكم من قرية الأهل كناها فجاءها بسنابيات أوهم قوم فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا, إلا أن قالوا إِنَّا قُلْنَا إِنَّكَ نَحْنُ الظَّالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْكَ الوزن يومئذ للحق الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم, خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا